كم م ر ة حاول تنسى ولاقيني بحنيه ليه وارجع وبكدب احساسي ان انا مش ليك م مرة حاولت بحني انسى ولقيني ليه

انا يظهر ب ه و تعذب واجري ورا اللي خ ل ي ن ا تعاق انا تبقى السكه السهله ا ص ا د ه واروح للسكه ا ل ق ص ع والناس شايفين سنين مستنى كد عليهم بصعب أنا يزهر واجري بهو تعذب انا ر و اللي السكة

و ا ا ل ن سنين ش ا ي ي ف س ن مستني ج د عليهم بصعب كم م ر ة حاولت انسى ولاقيني بحن ي ل ي ل وارجع وبكتب احساسي اني

バーミルキーだよ。<音楽>